كان كذلك ف إ ن ه لا يكون ثيبا بزنا ولا يكون ثيبا بعقد فاسد باطل ولا يكون ثيبا بعقد م ت ع ة م ت ع ة زواج و أ ش ب ه ذلك لا يكون محصنا ثيبا في ا ل ش ر ي ع ة إ ل ا إ ذ ا تزوج نكح نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط فالثيب إ ذ ا زنى ف إ ن ه يحل دمه وقد كان فيما أ ن ز ل ونسخ لفظه وبقي حكمه قوله جل وعلا والشيخ و ا ل ش ي خ ة إ ذ ا زنيا فرجموهما البته ن ت ا ل ا من الله والله عزيز حكيم وفيما بقي لفظا وحكما قول الله جل وعلا أزاني الزاني و ا ل ز ا ن ي ة ا ل ز ا ن ي ة والزاني ا ل ز ا ن ي ة والزاني, والزاني فجلد كل واحد منهما م ئ ة ج ل د ة فدلت ا ل آ ي ة على عموم أ ن الزنا أ ن الزاني على عموم ي أ ن الزاني يجلد مئه ودلت ا ل آ ي ة التي نسخ لفظها وبقي حكمها أ ن ه يرجم وكذلك ا ل س ن ة دلت على الرجم ودلت أ ي ض ا على الجمع بين الجلد والرجم ولهذا اختلف العلماء في الزاني ا ل س ي ب هل يجمع له بين الجلد والرجم يعني هل يجلد أ و ل ا ثم يرجم أ م يكتفى فيه بالرجم والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رمى رجم أ و أ م ر برجم ماعز و ا ل غ ا م د ي ة و أ م ر برجم اليهود ي و ا ل ي ه و د ي ة و أ ش ب ا ه ذلك في حوادث تدل على أ ن الرجم فعل من غير جلد وقد قال بعض أ ه ل العلم من الصحابه من بعدهم كعلي رضي الله عنه إ ن ه يجلد ثم يرجم كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أ ن عليا جلد زانيا ثيبا ثم رجمه فقال جلدته بكتاب الله ورجمته ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد رضي الله عنه أ ن ه جلده بعموم قوله جل وعلا فجلدوا كل واحد منهما م ئ ة ج ل د ة ل أ ن ا ل آ ي ة ليس فيها تفصيل هل هو محصن أ و غير محصن هل هو ثيب أ م بكر و ا ل س ن ة فيها الرجم فدل هذا عنده علي رضي الله عنه على الجمع بين الجلد والرجم وهو ر و ا ي ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د ومعه كثير من أ ه ل العلم على الاكتفاء بالرجم ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرجم في حوادث ك ث ي ر ة أ و في حوادث م ت ع د د ة حيث رجم ماعزا و ا ل غ ا م د ي ة واليهوديه دون جلد كما هو معروف فقال بعضهم الجمع بين الجلد والرجم راجع إ ل ى ا ل إ م ا م فيما يراه من ج ه ة ك ث ر ة النكال والمبالغه فيه المقصود من هذا أ ن السيب إ ذ ا زنى وتحققت شروط الزنا ك ا م ل ة بما هو معروف ب ش ه ا د ة أ ر ب ع ة أ و باعترافه على نفسه اعترافا محققا لا يرجع فيه أ ن ه يرجم وذلك حتى يموت قال هنا السيب الزاني يعني يحل دمه يحل دم ا ل ث ي ب إ ذ ا ز ن م قال والنفس بالنفس النفس بالنفس هذه كما قال جل وعلا في ا ل ق ر آ ن وكتبنا عليهم فيها أ ن النفس بالنفس وقال جل وعلا كتب عليكم القصاص في ا ل ق ت ل الحر بالحر والعبد بالعبد و ا ل أ ن ث ى ب ا ل أ ن ث ى ا ل آ ي ة فدل ذلك على أ ن النفس تقتل بالنفس ف إ ذ ا اعتدى أ ح د على نفس معصومه ف إ ن ه يقتل إ ذ ا كان اعتداؤه بالقتل عمدا ثم نظر أ ه ل العلم في قوله النفس بالنفس هل هذا عام لا تخصيص فيه أ و هو عام مخصوص أ و هو مقيد في أ ق و ا ل لهم والذي عليه جمهور أ ه ل العلم أ ن قوله النفس بالنفس هذا يقيد ب أ ن النفس تكون م ك ا ف ئ ة للنفس ب د ل ا ل ة ا ل س ن ة على ذلك كما قال جل وعلا الحر بالحر والعبد بالعبد و ا ل أ ن ث ى ب ا ل أ ن ث ى و ا ل س ن ة دلت على أ ن المسلم لا يقتل بكافر وعلى أ ن الحر لا يقتل بعبد حتى في القصاص في ا ل أ ط ر ا ف بين الحر والعبد لا توجد ا ل م ك ا ف أ ة وهكذا ف إ ذ ا لا بد من وجود ا ل م ك ا ف أ ة من ج ه ة الدين ومن ج ه ة ا ل ح ر ي ة فقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا النفس بالنفس يعني فيما دلت عليه ا ل آ ي ة آ ي ة البقره ة دلت عليه مواضعها من ا ل س ن ة أ ن النفس ا ل م ك ا ف ئ ة للنفس أ م ا قتل كل نفس بكل نفس فهذا خلاف ا ل س ن ة وذهب أ ب و ح ن ي ف ة ا ل إ م ا م المعروف رحمه الله و أ ص ح ا ب ه إ ل ى أ ن المسلم يقتل بالكاف بعموم ا ل آ ي ة وكتبنا عليهم فيها أ ن النفس بالنفس ولعموم الحديث وعلى أ ن الحر ع ب د ا ل يقتل بالعبد والجمهور على إ ع م ا ل ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ خ ر في هذا الباب من أ ن النفس بالنفس تقيد بما جاء في ا ل أ ح ا د ي ث فيكون هذا من العام المخصوص قال والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة التارك لدينه فسرت بتفسيرين ا ل أ و ل تارك لدينه يعني المرتد الذي ترك دينه كله فارتد عن الدين فيباح دمه والتفسير الثاني أ ن التارك للدين هو من ترك بعض الدين مما فيه م ف ا ر ق ة للجماعه يعني ترك بعض أ م ر الدين مما فيه ا ل م ف ا ر ق ة ل ل ج م ا ع ة قالوا ولهذا عطف المفارق ل ل ج م ا ع ة على التارك لدينه فقال والتارك لدينه المفارق المفارق ل ل ج م ا ع ة فجعل م ف ا ر ق ة ا ل ج م ا ع ة عطفا لبيان ترك الدين فدل هذا على أ ن إ ب ا ح ة الدم في ترك الدين يكون بترك ا ل ج م ا ع ة وترك ا ل ج م ا ع ة يراد بها ترك ا ل ج م ا ع ة التي اجتمعت على الدين الحق بمفارقته للدين وتركه للدين بما يكفره والثاني يعني مفارق ل ل ج م ا ع ة ج م ا ع ة الدين او الاجتماع في الدين والثاني ان المفارقه ل ل ج م ا ع ة يعني بالخروج على الامام او البغي ويكون المفارقه ل ل ج م ا ع ة المقصود بها الاجتماع بالابدان وهنا تكلم العلماء في كثير من المسائل التي تدخل تحت ترك الدين فجعلوا باب ا ل ر د ة فيه أ و باب حكم المرتد فيه مسائل ك ث ي ر ة بها يخرج المرء من الدين ويكون مرتدا بذلك فكل م س أ ل ة حكم العلماء فيها على أ ن ه ا من أ س ب ا ب ا ل ر د ة أ و بها يرتد المسلم ف إ ن ه بعد اكتمال الشروط و ا ن ت ف ا ء الموانع يحل دمه يعني يحل دم المرتد وكذلك المفارق ل ل ج م ا ع ة ب ا ل أ ب د ا ن يحل دمه لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ت ا ك م و أ م ر ك م ج م ي ع على رجل واحد يريد أ ن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان فدل هذا على أ ن ترك ا ل ج م ا ع ة و م ف ا ر ق ة ا ل ج م ا ع ة يحصل بترك الدين ب ا ل ر د ة عن الدين و ب م ف ا ر ق ة الاجتماع على ا ل إ م ا م وهذا ظاهر بين في تعليق ترك الدين ب م ف ا ر ق ة ا ل ج م ا ع ة ولهذا جعل أ ه ل العلم في ترك الدين هذا كل المسائل التي يقتل بها إ ذ ا تقرر هذا ف إ ن إ ح ل ا ل الدم هذا متوجه إ ل ى ا ل إ م ا م إ م ا م المسلمين ف إ ن ه لا يجوز ل أ ح د أن يستبيح دم أ ح د ل أ ن ه عنده قد أ ت ى بشيء من هذه الثلاث ف إ ذ ا قال أ ن ا ر أ ي ت هذا يزني ر أ ي ت ه بعيني فاستبحت دمه لذلك ف إ ن ه يقتل ولا يجوز له ل أ ن الله جل وعلا جعل ثبوت الزنا منوطا ب ش ه ا د ة أ ر ب ع ة ولو شهد ث ل ا ث ة من أ ع ظ م المسلمين صلاحا على حصول الزنا و أ ن ه م ر أ و ا ذلك ب أ ع ي ن ه م لا درئ الحد ولا أ ق ي م على هؤلاء الصلحاء حد القذف ل أ ن ه م قذفوه ولم يكمل أ ر ب ع ة من الشهداء كما هو بين لكم في أ و ا ئ ل س و ر ة النور كذلك من قال هذا ارتد عن دينه ف أ ن ا أ ق ي م عليه الحد و أ ق ت ل ه و أ ب ي ح دمه ل أ ج ل هذا الحديث ف إ ن هذا افتئاس وتعد ولا يباح له أ ن يفعل ذلك ودمه لا يحل لكل أ ح د ف إ ذ ن قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث إ ح ل ا ل ه لولي ا ل أ م ر أ و لنوابه ممن جعل الله جل وعلا إ ل ي ه م إ ن ف ا ذ الحدود وقتل من يستحق القتل أ م ا لو جعل هذا لكل أ ح د لصار في ذلك ا س ت ب ا ح ة ع ظ ي م ة للدماء إ ذ المختلفون كثيرا ما يكفر أ ح د ه م ا ل آ خ ر إ ذ ا لم يكونوا من أ ه ل ا ل س ن ة والاعتدال إ ذ ا قيل بظاهره ولا قائل به ف إ ن ه يعني أ ن من حكم على ا ل آ خ ر ب أ ن ه كافر ف إ ن ه ينفذ ذلك ثم هنا م س أ ل ة م ت ع ل ق ة بذلك إ ذ ا كان في بلد لا يوجد إ م ا م أ و ولي أ م ر ينفذ ا ل أ ح ك ا م فهل لي المسلم إ ذ ا ثبت عنده شيء من ذلك أ ن ينفذ ا ل أ ح ك ا م والجواب لا كما هو قول ع ا م ة أ ه ل العلم إ ذ يشترط ل إ ن ف ا ذ ا ل أ ح ك ا م التي فيها ا س ت ب ا ح ة للدم أ و المال أ و ا ل أ ع ر ا ب أ و ما أ ش ب ه ذلك هذا إ ن م ا يكون ل ل إ م ا م ف إ ذ ا لم يوجد لم يجز ل أ ح د أ ن ينفذ هذا إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة وهو أ ن ي أ ت ي أ ح د إ ل ى من يرى فيه العلم أ و الصلاح ويقول أ ن ا ارتكبت حدا فيما دون القتل يعني ارتكبت زنا وكان غير محصن أ و قال شربت الخمر أ و قذفت فلانا فطهرني بالجلد يعني بما دون القتل فهذا لا ب أ س به عند كثير من أ ه ل العلم ل أ ن ا ر ا د ة التطهير له و إ ذ ا جلد ف إ ن هذا له وليس فيه ا س ت ب ا ح ة للدم أ م ا ا س ت ب ا ح ة الدم أ و تطبيق الحدود في, في غير حال من يرضى بتطبيقها عليه ف إ ن ه لا يجوز بقول عامة أهل العلم أهل فتلخص من هذا أ ن إ ق ا م ة هذه ا ل أ ش ي ا ء ر ا ج ع ة إ ل ى ا ل إ م ا م ولي ا ل أ م ر المسلم أ و من ينيبه والثاني أ ن ه في بلد لا يوجد فيها من ينفذ أ ح ك ا م الله جل وعلا فلا يجوز إ ن ف ا ذ أ ح ك ا م القتل ل أ ن هذه م ع ل ق ة بولي ا ل أ م ر المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في مكه ة والصحابة في بعض البلاد التي لا يقام فيها لم يقيموا فيها ذلك وكذلك العلماء في بعض البلاد كما كان في ا ل د و ل ة ا ل ع ب ي د ي ة و ع ش ب ا ه ذلك ف إ ن العلماء لم يقيموا الحدود بالقتل و ع ش ب ا ه ذلك ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة فيما دون القتل يعني فيما فيه تطهير بجلد ونحوه إ ذ ا اختار المسلم عالما وقال طهرني بالجلد من ذلك ف إ ن ذلك جائز ل أ ن هذا فيه حق له ويريد التطهير ولا يتعدى ضرره وهذا عند بعض أ ه ل العلم واخرون يشترطون في الجميع إ ذ ن ا ل إ م ا م أ و وجود ولي ا ل أ م ر المسلم نعم وعن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث ادب من الاداب العظيمه وهو صنو حديث من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه من جهه أ ن ه أ ص ل في ا ل آ د ا ب العامه وهذا الحديث دل على أ ن من صفات المؤمن بالله وباليوم ا ل آ خ ر الذي يخاف الله ويتقيه س ويخاف ما يحصل له في اليوم ا ل آ خ ر ويرجو أ ن يكون ناجيا اليوم في اليوم ا ل آ خ ر أ ن من صفاته أ ن ه يقول الخير أ و يصمد ومن صفاته أ ن ه يكرم الجار ومن صفاته أ ن ه يكرم الضيف ومن صفاته أ ن ه يكرم الجار هذا بعموم ما دل عليه الحديث الحديث دل على أ ن الحقوق م ن ق س م ة إ ل ى حقوق لله وحقوق للعباد وحقوق الله جل وعلا مدارها على مراقبته و م ر ا ق ب ة الحق جل وعلا أ ع ث ر شيء أ ن تكون في اللسان ولهذا نبه بقوله من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت على حقوق الله جل وعلا والتي من أ ع س ر ه ا من حيث العمل والتطبيق حفظ اللسان وهنا أ م ر ه ب أ ن يقول خيرا أ و أ ن يصمت فدل على أ ن الصمت متراخ في ا ل م ر ت ب ة عن قول الخير ل أ ن ه ابتدا ا ل أ م ر بقول ا ل الخير ابتدا ا ل أ م ر بقول الخير فقال فليقل خيرا فهذا هو الاختيار هو المقدم أ ن يسعى في أ ن يقول الخير و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه إ ذ ا لم يجد خيرا يقوله أ ن يختار الصمت وهذا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن محاسب على ما يتكلم به وقد قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من أ م ر بصدقه او معروف أ و إ ص ل ا ح بين الناس فهذا الحديث فيه فليقل و ا خيرا وعلق هذا ب ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وقول الخير متعلق ب ا ل ث ل ا ث ة التي في ا ي ة النساء قال إ ل ا من أ م ر بصدقه او معروف أ و إ ص ل ا ح بين الناس فالصدقه و ا ض ح ة و ا ل إ ص ل ا ح أ ي ض ا واضح والمعروف هو ما عرف حسنه في ا ل ش ر ي ع ة ويدخل في ذلك جميع ا ل أ م ر بالواجبات والمستحبات وجميع النهي عن المحرمات والمكروهات وتعليم العلم و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر إ ل ى آ خ ر ه ف إ ذ ا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فليقل خيرا يعني فليقل أ م ر ا ب ا ل ص د ق ة فليقل أ م ر ا بالمعروف فليقل بما فيه إ ص ل ا ح بين الناس وغير هذه ليس فيها خير ما خرج عن هذه ف إ ن ه ليس فيها خير وقد تكون من ا ل م ب ا ح ة وقد تكون من ا ل م ك ر و ه ة و إ ذ ا كان كذلك فالاختيار أ ن يصمت و خ ا ص ة إ ذ ا كان في ذلك إ ح د ا ث ل إ ص ل ا ح ذات البين يعني أ ن يكون ما بينه وبين الناس صالحا على ج ه ة ا ل ا س ت ق ا م ة بين المؤمنين ا ل ا خ و ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل و خيرا أ و ليصمت يعني أ ن حفظ اللسان من الفضول بقول الخير أ و بالصمت إ ن لم تجد خيرا أ ن هذا من علامات ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر ل أ ن أ ش د شيء على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحفظه لسانه ل ه ذ ا جاء في حديث معاذ المعروف أ ن ه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكف عليك هذا فاستعجب معاذ فقال يا رسول الله أ و إ ن ا مؤاخذون بما نقول قال فكلتك أ م ك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أ و قال على وجوههم إ ل ا حصائد أ ل س ن ت ه م فدل على أ ن اللسان خطير تحركه إ ذ ا لم يكن تحركه في خير ف إ ن ه عليك لا لك والتوسع في الكلام المباح قد يؤدي إ ل ى الاستئناس لكلام مكروه أ و كلام محرم كما هو مجرب واقع فان الذين توسعوا في الكلام واكثروا منه في غير الثلاثه المذكوره في ا ل آ ي ة ف ج ر ه م ذلك جرهم ذلك إ ل ى ان يدخلوا في امور محرمه من غيبه او نميمه او بهتان او مداهنه او ما اشبه ذلك مما لا يحمل فاذن الايمان بالله واليوم الاخر يحب على حفظ اللسان وفي حفظ اللسان ا ل إ ش ا ر ة لحفظ جميع الجوارح ا ل أ خ ر ل أ ن حفظ اللسان أ ش د ذلك وقد جاء في الحديث الصحيح أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من ضمن لي ما بين لحيه ي وما بين فخذيه و م ن ت له الجنه ة ثم قال ل ع ي الصلاة والسلام ومن كان ومن يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم جاره و إ ك ر ا م الجار يعني أ ن يكون معه على ص ف ة الكرم والكرم هو اجتماع الصفات ا ل م ح م و د ة التي يحسن اجتماعها في الشيء ف ي ق ا ل هذا كريم ل أ ن ه ذو صفات م ح م و د ة وفي أ س م ا ء الله جل وعلا الكريم والكريم في أ س م ا ء الله جل وعلا هو الذي تفرد بصفات الكمال و ا ل أ س م ا ء الحسنى فاجتمع له جل وعلا الحسن ا ل أ ع ظ م في ا ل أ س م ا ء والعلو في الصفات و ا ل ح ك م ة في ا ل أ ف ع ا ل جل وعلا فالكريم من فاق يعني في اللغه من فاق جنسه في صفات الكمال ف ا ل إ ك ر ا م هو أ ن تسعى في تحقق صفات الكمال أ و في تحقيقها ف إ ك ر ا م الجار أ ن تسعى في تحقيق صفات الكمال التي تتطلبها ا ل م ج و ر ة و إ ك ر ا م الضيف أ ن تسعى في تحقيق صفات الكمال التي تتطلبها ا ل ض ي ا ف ة وقوله فليكرم جاره على هذا يدخل فيه إ ك ر ا م الجار ب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ح س ن ة إكرام الجار بحفظ الجار في أ ه ل ه حفظ الجار في عرضه في الاطلاع على مسكنه ويدخل في هذا حفظ الجار في أ د ا ء الحقوق ا ل ع ا م ة له في الجدار الذي بينهما أ و النوافذ التي تطل على الجار أ و في موقف السيارات مثلا أ و في اعتداء ا ل أ ب ص ا ل أ و ما أ ش ب ه ذلك فيدخل هذا جميعا في إ ك ر ا م الجار ويدخل فيه أ ي ض ا أ ن يكرم الجار في المطعم والملبس و ا ش ب ه ذلك يعني أ ن ه إ ذ ا كان عنده طعام ف إ ن ه يطعم جاره منه وقد كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ربما طهي في بيته بعض اللحم فقال أ ر س ل و ا لجارنا اليهود ي من م ر ق ة هذا اللحم وهذا في حق الجار الكافر ولهذا ر أ ى ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم ك أ ح م د في ر و ا ي ة وكغيره أ ن إ ك ر ا م الجار في هذا الحديث عام يدخل فيه إ ك ر ا م الجار المسلم و إ ك ر ا م الجار الكافر و إ ك ر ا م الجار المسلم له حقان ل إ س ل ا م ه ولجواره فاذا إ ك ر ا م الجار ك ل م ة ع ا م ة يدخل فيها أ د ا ء ماله من الحقوق وكف ا ل أ ذ ى عنه وبسط اليد له بالطعام وما يحتاجه وهذا أ ي ض ا مع قول الله جل وعلا الذين هم يراعون ويمنعون الماعون والماعون هو ما يحتاج إ ل ي ه في ا ل إ ع ا ر ة ويمنعون ا ل ما ع يعني يمنعون و ن م يحتاج إ ل ي ه المسلمون في ا ل إ ع ا ر ة ف إ ذ ا احتاج جارك إ ل ى أ ن تعيره شيئا من أ د و ا ت الطهي أ و شيئا من أ د و ا ت المنزل أ و من ا ل أ ث ا ث أ و ما أ ش ب ه ذلك ف إ ن من إ ك ر ا م ه أ ن تعطيه ذلك أ م ا إ ذ ا كان يتعدى على أ ش ي ا ئ ك ويتلف المال فهذا لا يكون له الحق في إ ك ر ا م ه بذلك ل أ ن ه مظنه التعدي الجار هنا قسمان جار قريب وجار بعيد وفي القسمين جاء قول الله جل وعلا في س و ر ة النساء والجار ذي ا ل ق ر ب ة والجار الجنب والصاحب بالجنب فقوله والجار ذي القربى فسرت بتفسيرين ا ل أ و ل أ ن الجار ان الجار ذي القربى هو من له جوار و ق ر ا ب ة فقدمه على الجار الجنب و يعني الذي ليس له ق ر ا ب ة ت ف س ي ر الثاني أ ن الجار ذي القربى في قوله والجار ذي القربى أ ن ه الجار القريب والجار, والجار الجنب أ ن ه الجار البعيد ل أ ن كلمه جنب في ا ل ل غ ة تعني البعيد ومنه سميت ا ل ج ن ا ب ة جنابه وفلان جنب ل أ ن ه من البعد فدل هذا على أ ن إ ك ر ا م الجار يدخل فيه الجار القريب والجار البعيد ما حد الجار البعيد بعضهم حده ب س ب ع ة وبعضهم يعني س ب ع ة بيوت بعضهم حده ب أ ر ب ع ي ن بيتا من يمين وشمال و أ م ا م وخلف وهذه كلها تقديرات لم يصح, لم يصح فيها شيء عن المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا محكوم بالعرف فما كان فيه العرف أ ن ه قريب فهو قريب وما كان فيه العرف أ ن ه جار بعيد فيدخل في ذلك وهذا يتنوع بتنوع البلاد والاعراف في تفاصيل اخر ت ق ر أ و ن ه ا في المطولات ان شاء الله قال ومن كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ضيفه إ ك ر ا م الضيف أ ن تبذل للضيف من الصفات ا ل م ح م و د ة ما به يحصل له الحق والصفات ا ل م ح م و د ة التي تعطى للضيف ب ش ا ش ة الوجه وانطلاق ا ل أ س ا ر ي ر والكرم باللسان يعني أ ن يضاف ب أ ل ف ا ظ ح س ن ة ومنها أ ي ض ا من اكرام الضيف أ ن تطعمه وهو المقصود ل أ ن ا ل أ ض ي ا ف يحتاجون لذلك وقوله هنا فليكرم جاره فليكرم ضيفه فليقل خيرا كلها اوامر وهي على الوجوب و إ ك ر ا م الضيف واجب كما دل عليه الحديث ب إ ط ع ا م ه وهذا فيه تفصيل وهو أ ن ه يجب أ ن يضاف الضيف ب ا ل إ ط ع ا م يوما و ل ي ل ة كما جاء في الحديث أ ن ه ا ج ا ئ ز ة الضيف يوم و ل ي ل ة وتمام ا ل ض ي ا ف ة ث ل ا ث ة أ ي ا م بلياليها يعني, يوم يعني يومين بعد اليوم والليلة بعد الأولى فيجب أ ن تكرم الضيف يوم و ل ي ل ة ب أ ن تعطيه ما يحتاجه قال العلماء هذا في حق أهل القرى الذين القرى في ليس حق ث م مكان يمكن الضيف أ ن ي س ت أ ج ر له أ م ا في المدن الكبار التي يوجد فيها الخان ويوجد فيها الدور التي تؤجر ف إ ن ه لا تجب ا ل ض ي ا ف ة ل أ ن ه لا يضيع مع ذلك إ ل ا إ ذ ا كان محتاجا لها ولا مكان له يؤويه ف إ ن ه يجب على ا ل ك ف ا ي ة من يعطيه كفايته يضيفه يوم و ل ي ل ة وتمام ا ل ث ل ا ث ة مستحب يعني في مكان لا يوجد فيه دار يمكنه أ ن يستاجرها أ م ا مثل ا ل آ ن في مدن الكبار هذه ف إ ن ه ا لا تجب و إ ن م ا تستحب في القرى وفي ا ل أ ط ر ا ف و أ ه ل الخيام ونحو ذلك إ ذ ا نزل بهم ا ل ع ض ي ا ف ف إ ن ه يجب عليه أ ن يقريهم يوما وليله وتمام ا ل ض ي ا ف ة ث ل ا ث ة أ ي ا م بلياليها إ ذ ا تقرر هذا فما الذي يقدمه ا الذي يقدمه للضيف ذ ي يقدمه ل ما تيسر له يعني ما يطعمه هو و أ ه ل ه ولا يجب عليه أ ن يتكلف له في ذبح أ و تكلف طعام كثير أ و ما أ ش ب ه ذلك الذي يجب ما يطعمه ويسد ع و ز ة هذا الضيف أ و يسد جوعه يعني من الطعام المعتاد الذي ي أ ك ل ه وقد جاء في ا ل أ ث ر أ ن قوما من أ ه ل الكتاب أ ر س ل و ا لعمر رضي الله عنه عمر ب الخطاب فقالوا له إ ن المسلمين إ ذ ا مروا بنا كلفونا ذبح الدجاج لهم و إ ن هذا لا نطيقه ف أ ر س ل إ ل ي ه م عمر بما حاصله ان أ ط ع م و ه م مما ت أ ك ل و ن ولا تتكلفوا لهم وهذا ظاهر من حيث ا ل أ ص و ل في أ ن ا ل إ ك ر ا م لا يعني التكلف وهذا الوجوب في حق من عنده فضل في ماله يفيض ويزيد عن حاجته ا ل ض ر و ر ي ة و ح ا ج ة من يمونه أ م ا إ ذ ا كان محتاجا هو ومن يمونه محتاج لهذا الطعام ف إ ن من يمونه أ و ل ى من الضيف في الشرع نعم وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال أ ن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ن ي قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا أ ي ض ا من ا ح د ي ث ا ل آ د ا ب ا ل ع ظ ي م ة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل س أ ل ه أ و ص ن ي قال لا تغضب والسؤال ب ا ل و ص ي ة حصل مرارا من عدد من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ي س أ ل و ن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقولون له أ و ص ن ا أ و ص ن ي واختلف جوابه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف م ر ة قال مثل ما هنا لا تغضب وقال لرجل قال له أ و ص ن ي قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وقال له رجل أ و ص ن ي فقال له كذا وتكرر هذا واختلفت ا ل إ ج ا ب ة قال العلماء اختلاف ا ل إ ج ا ب ة يحمل على أ ح د تفسيرين ا ل أ و ل أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نوع ا ل إ ج ا ب ة بحسب ما يعلمه عن السائل فالسائل الذي يحتاج إ ل ى الذكر أ ر ش د ه للذكر والذي يحتاج إ ل ى أ ن لا يغضب أ ر ش د ه إ ل ى عدم الغضب والقول الثاني أنه نوع ا لتتنوع إ ج ا ب ة ل خصال الخير في الوصايا في ا ل أ م ة ل أ ن كل واحد سينقل ما أ و ص ى به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فتتنوع ا ل إ ج ا ب ة وكل من قال أ و ص ن ي محتاج لكل جواب لكن لم يكثر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الوصايا ب أ ن قال لا تغضب ولا يزال ر س ا ن ك رطبا من ذكر الله وكذا وكذا حتى لا تكثر عليه ا ل م س ا ه د ف إ ف ا د ة من طلب ا ل و ص ي ة بشيء واحد أ د ع ى للاهتمام ولتطبيقه لتلك ا ل و ص ي ة قال هنا أ و ص ن ي و ا ل و ص ي ة ا ل د ل ا ل ة على الخير يعني دلني على كلام تخصني به من الخير الذي هو خير لي في عاجل أ م ر ي و ع ا ج ل فقال لا تغضب وقوله هنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تغضب دل على أ ن من طلبت منه ا ل و ص ي ة أ ن يجتهد في ا ل و ص ي ة ا ل ج ا م ع ة وفيما يحتاجه الموصى, الموصى والا يتخلف عن الجواب وهذا يناسب أ ن يكون المعلم أ و المربي أ ن يكون مستحضرا لوصايا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولوصايا أ ه ل العلم حتى يعطيها متى ما سنحت ا ل ح ا ج ة في طلب ا ل و ص ي ة و أ ش ب ا ه ذلك وقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تغضب هذا أ ي ض ا له مرتبتان ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى لا تغضب إ ذ ا أ ت ت دواعي الغضب فاكضم اغضبك و ك ظ م غيظك وهذا جاءت فيه آ ي ا ت ومنها قول الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وكظم الغيظ من صفات عباد الله المؤمنين المحسنين الذين يكظمون الغضب عند فورته وجاء أ ي ض ا في الحديث الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على إ ن ف ا ذ ه دعي يوم ا ل ق ي ا م ة على رؤوس الخلائق إ ل ى ا ل ج ن ة أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في السنن وهو حديث صحيح فكظم الغيظ ومسك الغضب هذا هو الحال ا ل أ و ل ى التي دل عليها قوله لا تغضب وكظم الغيظ وامساك الغضب هذا من الصفات المحموده ة ويأتي و تفصيل الكلام على ك ن من الصفات المحمودة تفسير الثاني الثاني الصفات لا تفسير تسعى فيما يغضبك ل أ ن ه من المتقرر أ ن الوسائل تؤدي إ ل ى الغايات ف إ ذ ا كنت تعلم أ ن هذا الشيء يؤدي بك إ ل ى غ ا ي ة تغضبك فلا تسعى في وسائلها ولهذا كان كثير من السلف يمدحون التغافل ل وقال ر ج ل ل إ م ا م أ ح م د كان وكيع يقول أ و أ ح د الائمه غير وكيع النسيان مني الخير تسعه أ ع ش ا ر ه في التغافل وقال ا ل إ م ا م أ ح م د أ ص ر الخير كله في التغافل يعني أ ن إ ح ق ا ق ا ل أ م و ر إ ل ى آ خ ر ه ا في كل شيء هذا غير ممكن ل أ ن النفوس م ط ب و ع ة على التساهل و م ط ب و ع ة على التوسع وعندها ما عندها فتغافل المرء عما يحدث له الغضب ويحدث له ما لا يرضيه تغافله عن ذلك من أ ب و ا ب الخير ا ل ع ظ ي م ة بل قال الخير كله في التغافل التغافل عن ا ل إ س ا ء ة التغافل عن الكلام فيما لا يحمد التغافل أ ي ض ا عن بعض التصرفات لعدم متابعتها ولحوقها إ ل ى آ خ ر ه ا إ ل ى آ خ ر ذلك فالتغافل أ م ر محمود وهذا مبني أ ي ض ا على النهي عن التحسس والتجسس قوله أ ي ض ا هنا لا تغضب بمعنى لا ت أ خ ذ في وسائل الغضب في أ ن و ا ع ه ا فكل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إ ل ى الغضب فمنهي عن اتباعها ف إ ذ ا ر أ ي ت الشيء وانت تعلم من نفسك أ ن ه يؤدي بك إ ل ى الغضب فالحديث دل على أ ن تنتهي عنه من أ و ل ه ولا تتبع نفسك هذا الشيء و ت ت م ا ر فيه أ و تتمادى فيه حتى يغضبك ثم بعد ذلك قد لا تستطيع تكظم أن تكذم الغضب أ و الغيظ إ ذ ا تقرر هذا و أ ن الحديث له معنيان و أ ن النهي عن الغضب يشمل النهي عن انفاذ الغضب بكتمان الغضب ويشمل أ ي ض ا النهي عن غشيان وسائل الغضب إ ذ ا تقرر هذا فإن الغضب من الصفات ا ل م ذ م و م ة التي هي من وسائل إ ب ل ي س فالغضب دائما يكون معه الشر فكثير من حوادث القتل والاعتداءات كانت عن نتائج الغضب كثير من الكلام ا ل س ي ء الذي ربما لو أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يرجع فيه لرجع لكنه أ ن ف ذ ه من جراء الغضب كثير من العلاقات ا ل س ي ئ ة بين الرجل وبين أ ه ل ه وحوادث الطلاق و أ ش ب ا ه ذلك كان م ن ش أ ه ا الغضب وكثير من قطع س ل ة الرحم وتقطيع ا ل أ و ا ص ر التي أ م ر الله جل وعلا بوصلها كان سبب القطيعه الغضب ومجارات الكلام وتبادل الكلام والغضب إ ل ى أ ن يخرجه عما يعقل ثم بعد ذلك لا ت س ا ع ة إ ص ل ا ح وهكذا في أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة فالغضب مذموم وهو من الشيطان ومن وسائل الشيطان ل إ ح د ا ث ا ل ف ر ق ة بين المؤمنين و إ ش ا ع ة الفحشاء والمحرمات فيما بينهم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 فهو يسكن الغضب فمن غضب فيشرع له الوضوء كذلك مما جاء في ا ل س ن ة انه اذا غضب وكان قائما ان يقعد وهذا من علاج اثار الغضب لانه يسكن نفسه ومن ايضا علاج الغضب ان يسعى في كظمه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 وكظم وهو غيظه يقدر ع لم ى انساله كان حريا بكل حريا فضل م لم ا جاء في الاحاديث بان يدعى على رؤوس إلى الجنة في يدعى الخلايا على الى ذلك واشباه رؤوس تكتمل ماده هذا الدرس بعد والتتمه على الشريط التالي مع تحيات مؤسسه ط ي ب ة للانتاج الاعلامي